ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ نمس کول و سیلا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ شُورًا وَهُوَ الَّذِي أَوْسَلَ الرِّيَاحَ تُرَابًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً قَهُورًا لنحي به بلدة ميتا ونسيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد خرفناه بينهم ليتذكروا فأبى أكثر الناس إلا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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ يَتَّخِذُ إِلَى رَبِّهِ تَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يموت وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ الذي الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي فِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خبيرا.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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنَ رَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ان اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا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 ومن يفعل ذلك وعمل عملا صالحا ہم پوری وا لو یو وی نا بلدی نگڑ مؤ بلو چی را ولدی نکی روبتیم پوپنہ می نجنتی جا ل